اذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَهَا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازين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 فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلب علينا شقوتنا وكنا قوما أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسنوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتهم منهم تبحثون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابين قال إن بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَةً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَانَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العرش الْكَرِيمِ الْكَرِيمُ ندعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه, فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرابع